Huwan nuru ya'm dil ha'inina diyan Wa fil hanshin dil mursalina nur ya'm dil a'irina وفي الحشر ذل المرسلين لواءه تلقى منها الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخاف السماء ومشهوده أهل العقل منه لطائفون تخبر أن المجد وش وشافون فللله ما للعين من مشهد جتلا يعز على أهل العجاب جتلا Haiya nazih al-Ali wa maskanuhu al-Qashara Ajib men melak Kul'a nawa'i nidau Ajib men tawalahu al فؤادي ما يهوى الهوى ويشاره بنا الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان انفاق صنع بناؤه مردت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبدا ذكرا لقلبه شفاء إذا علم العشاق دائف فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا راحلان بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلوه هجاء أيا راحلا بلغ حبيبي رسالتان بحرف من الأشواق يقلو هجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي تناؤه رقاف في الحلاء والمجد أشرف رتبتين بمبداه قار الخلق كيف انتهى؟ أيا سيدي قلبي بحبك بائح وضرفي بعد الدمع يتجري دماؤه اي يا سيدي قلبي محبك باقون وطرفي بعد الدمع تجري دما أجب يا حبيب القلب دعوة شيقين شكالة في حنار قد حوتها حشابه أجب يا حبيب القلب دعوة شيقين شكالة في Kan hawaqshahu, dan murtaifak al-mimun fi ghalat al-ghida, yamurri b-tulfizadah لِيَا اللَّهُمَّ الْقَلْبِ الْتَعَسَّرَ وَاسْهُ وَلِلَّهِ أَمْرِي وَالْقَضَاءُ قَدْ أَتَى فَيَا رَبِّ شَرِّفْنِي بِرُؤْيَةِ سَيِّدِي يا ربي شرف لي برؤيتي سيدي واجعل صدى القلب الكثير صدى طه يا ربي شرف لي برؤيتي وأجل صدال قلب الكثير صداؤه فيا رب شرف لي برؤيتي سيدي وأجل صدال قلب الكثير صداؤه وبلغ علياً ما يروم من اللقاء بأشرف عبد الجل قسد لقاءه عليه صلاة الله بهمة الصباة وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين دياؤه يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حجتي يا رسول يا ربيعان يا رسول الله أنت لنا أنت باب الله والجبلتي يا رسول الله سلام عليك رسول الله التلا يا غياتي في الله اجت يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان نودرج يا رسول يا طبيبي يا داوحلتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيق الشان والدرجين يا الله انذرنا والحاضرين وَعَتِنَا الْقُوسَ الْغَابِعِيَةِ رَسُولَ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَفِيعُ أَشَدَّ نِوَادِرُ جِنَّةٍ فَجَزَّكَ اللَّهُ يا لعجز يا منير الكون لليل يا رسول الله سلام عليك يا رفيق اشاني وترجي كل يوم لا تجي فرجل ربي عجل بالكبل فرجي يا رسول يا الله, الله سلام عليك يا رفيق الشان ودرج كل بيت أنت سألق Laysa mu tajan ilaha suruj ya أتاه الله بالقرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشال وترجي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى عليك